الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون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 حملته أمه وهن على وهن وفي فِي في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.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 تبع ما وجذنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلب وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى.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 بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 هُوَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرز فمنهم مقتصد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 وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ